قَالَتِ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِيَ زَعَمْتُمْ بِهِ تَزْعُمُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ إلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وَمَا يَنطِقُ بِنَا إِلَّا الْبَشَرُ وَمَا يَزِيدُنَا إِلَّا كَذِبًا وَمَا نَحْنُ بِبِعَادِي عَنِ الْحَقِّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ رَبِّنَا وَمَا نَحْنُ لِعَابِدِهِ مِن شَافِعِينَ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 ذالك لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجيد ومن وراءه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد نشدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد